واختلاف في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء نبضسق من فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصير برياح آيات للقوم يعقلون تلك آيات الله نتنها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون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 ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فنختلفوا إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم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 وَبَدَى لَهُمْ سَيَّاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ مَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ مَاصِرِينَ ذلكم بانكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين ولهم كبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم